قبله لقالوا ربنا, لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخز قل كل متربص فتربصوا فتتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى